الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ذهه إلى يوم الدين ثم أمة بعد قال المقرنة رحمه الله تعالى لقد انتهى من ذكر أدب الأنبياء وبعده ذكر أدب الصحابة رضي الله عنهم.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 وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعسرته وتعظيم آل بيته وصحابته قال أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده صلى الله عليه وسلم أن يخضع ويخشع ويتوكر ويتبكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أمرنا الله به وهكذا كانت سيرة سلفنا الصالح وإمتنا الماضين رضي الله تعالى عنهم يعني هذا المسلك العام من الأدب الذي يفيض من قلوبهم وجوالحهم وأتماعهم وأصوارهم ومقاصدهم وهذه حالة شعورية لا تحتاج إلى كثير كلام بقدر ما تحتاج إلى قلب ينبض المحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عنوان الديانة قال وهكذا كانت سيرة سلفنا رضي الله عنه فعن مصعب بن عبد الله قال كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده تغير لونه وانحنى حتى يصرب ذلك على جلتائه يصرب على جلتائه يعني يشك عليهم ما يرونه منه إشفاقاً هذا القضية إذا كانت يعني روحة أثرت أما القضية التكلف هذا لا يؤثر يعني كان مالك إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه يعني ما استعمل ألوان صناعيه مثلا حتى وحين أذن سوف لا يشق على الناس لانه ممثل لكن ليس قضيه تغير لونه وانحنى تمثيل تمثيل سهل لكن ايضا خائف خائف ليس لو فائدة لكن هذا أمر فيه روح تغير لونه يعني دون أن يقصد دون أن يشعر دون أن يتكلف بل هو يود الا يرى عليه ذلك يعني لاخلاصه وبعده عن الرياء لكن يغلبه هذا الامر اشفاقا ومحبه وهيبه وتادبا وانحنى حتى يصعب ذلك على جلتائه يعني اشفاقا عليه فقيل له يوما في ذلك يعني قيل له ما الذي يظهر يعني عليك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او حديثه فقال لو رايتم لما أنكرتم علي ما ترون يعني قال لهم نقصة ما تظن يعني أنني ابن بجدتها لو رأيتم لما أنكرتم علي ما تروي كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء يعني العلماء لا نكذن أسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه يعني هو أخذ هذا من شيخ ولقد أتى جعفر ابن محمد الصابق وكان كثير المزاح والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر يعني ظهرت عليه امارات الخوف والرهبة والخشية والإشفاق وهذا فيه بركة التلقي وبركة يعني الجلوس في مجالس العلم حيث تنزل ملائكة وتأتي الفتوحات وينفع الناس بعضهم بعضا لا يلزم أن يكون المدرس قد يتفق أن رجلا غير معروف لكنه حسن السمت طويل الصمت يرى عليه أثر الديانة وقد يكون جالسا في أخفيات الناس والناس يذهبون ويروحون ما إن يراه أحد حتى يتأثر ومن هنا يعني أنكره العلماء مثلك من يقول أجلس في بيته وأتعلم من أجيد القريحة وقوي الزهن كتب موجودة والحمد لله وشبت في جيبي قل قضية سهلة ليس كذلك وقال مالك أيضا كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأصدر إليه نظرة فأتعظ لنفسي أياما مالك يجد قصوة. جاء محمد بن المنكدر، ولا والله ما عندنا مالك ولا ابن المنكدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ننظر في سيرة مالك وابن المنكدر وجعله الصادق وغيره، خل Alih مصاحبا، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كله أمامنا والحمد لله كان محمد بن منكدر سيد القراء لا يجد احد يساله عن حديث إلا كان يبكي لو رايته وهو يبكي يعني وجاهل من الجاهلين وهذا كان يحدث في تدهور السلف أن من لا يفقه هذه المعاني يقول ما له هذا الرجل هذا كثير الذنوب ده عنده عامل عامله نعم هذا فهمه إن كان هذا الفهم فقد استرحت لكن الفطن الفطيه يعرف كيف يبكي هذا الرجل وما زال الناس درجات في فهم مثل هذه المعاني حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إن خيره الله بين ما عنده إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى أبو بكر وحده, وحده. والناس كلهم لم يبكوا فمن ساكت لا يدري ومن متكلم هو أقل فهما يقول ماذا باله هذا الشيخ يبكي على أبي بكر رضي الله عنه قال ابن قال فكان أبو بكر أفقهنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه يقصد الموت ولهذا قال أبو بكر فديناك لأبائنا وأمهتنا يبكي ويفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم وفطن لما لم يقص إليه ضيف. وفي ترجمة أيوب ابن أبي ثميمة السختياني قال قال مالك رحمه الله كنا ندخل على أيوب. فإذا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بك يعني في ترجمة أبي أيوب قول مالك عن أبي أيوب عن أيوب. كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه ولقد كنت أرى زعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبثا فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ فما رأيت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة هذه جمل من الأدب أدب النس قبل أدب الدر وفي ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبيف قال الإمام مالك ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله من الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع يعني بكى حتى جاء بأخيره حتى جفت مآقيه وقال في حق عبد الرحمن بن القاسم ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم القائل هنا مالك رحمه الله كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى لونه كانه نزف منه الدم فقد جف لسانه في فمه هيبه منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حق صفوان بن سليم ولقد كنت اتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المتهجدين فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه يعني بكاءه اطول من صبر الناس عليه فاوفل لنا هؤلاء جماعه لقي بعضهم بعضا واخذ منهم من اخذ ما اخذ وعن معنى ابن عيسى القزاز قال كان مالك بن انس اذا اراد ان يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب فإن رفع أحد فوته في مجلسه زبره يعني نهاه وزجرة فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استنظر زيب لا يلزم أن يكون حيا صلى الله رفع الصوت على سنته وحديثه بعد موته كرفع الصوت عليه حيا فقد وفق العلماء مالكا رحمه الله في هذا الفهم ولم ينكره أحد وهذا أيضا من الأدب وعن حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فسمع لغطا يعني لغة الأطوات فقال ما هذا اللغط. أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته يعني وأنكر هذا فعن حسين المعلم قال كان محمد بن السرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع فإذا جاء الحديث خشع يعني تكمل وتأذب وعن بشد بن الحال قال سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم قال بس فتحسنتوا جدا الرجل سأل ابن المبارك عن حديث ابن المبارك يمشي فابى أن يجيب قال ليس هذا من توقير العلم يعني ليس من توقير العلم ان تسال ونحن نمشي العلم اذل من هذا فكيف من يقول عندي سؤال صغير عندي مساله بسيطه هو ده كانت بسيطه وصغير طب وتاعب نفسك ليه ليس في العلم صغير وليس في العلم بسيط كما يقول ان عندي حويزه قال بعضهم متفزكا فقال له العالم اطلب لها رجيلا نروح بقى نشوف واحد على قدك ادبي حويزه قال بشر فاستحسنته جدا مقصد بشر بهذا يعني استحسنه ليس من حيث المسلك لكن استحسن هذا الأثر لأنه وافق ما, وافق ما عنده فكانه كان يريد دليلا على ما عنده يستأنث به من أفعال السلف فلما ظفر بهذا أعجبه لأنه كان يحب هذا المسلك ويلتمث له ما يستأنث به وهذه طريقة السلف يجب أن يستأنث إذا أرد أن يفعل شيئا بمن سبقه ومن هنا استحسن فعل ابن المبارك رحمه الله حتى ينقله ويتأثبه وعن ابن وهم قال حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع المريض مضطجع فجلس فحدثه يعني ما قال الله أنا مريض وفي تعب والأمر واجع لماذا أشق على نفسي أخذ بالعزيمة وتأدب وإن كان في بعض التعب لكن لذة بالأدب تغلب لذة التعب فجلس فحدثه فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى يعني لم تتعب نفسك فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع هذا أدب وإذا الأمر واسع وكان يذكر الله على كل أحيان والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه هذا كله سائر جائز فرق بين الجائز وبين المستحب نحن نتكلم في مقامات أعلى من هذا وإنما ارتفع القوم بأدبه حتى ليأخذ متنطع ويقول والله الأمر واسع ما هو واسع لكن مع وسعه فأين العذاب والأذاب والمعاني الكبار وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام النفس الكبيرة تتعب صاحبها والنفس الصغيرة تريح لأنها تمشي معه على هواه وعن ابن القاسم قال قيل لمالك لما لم تكتب عن عمرو بن دينار وعمر بن دينار من الاسباب الحفاظ قال اتيته والناس يكتبون عنه قياما فاجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اكتبه وانا قائم عايزين لو يكتب الحديث وهو فقال ابن مبارك وكنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرب ستة عشر مرة ففضحيح أن يقول ستة عشرة مرة حيث اللغة طبعا هذا ليس خطأ مالك مالك ما كان يلحم لكن هذا خطأ أنه ويعني من ينقلون فلدغط عقرب ست عشرة مرة ومالك يتغير لونه ويصبر تخيل يعني قرصة قرصة عقرب وليس قرصة بعودة يتغير لونه ويصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم عجباً لأنه ما يدري ما الذي حدث قال إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه انظر إلى هذا الصبر إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا مروي عن الإمام البخاري رحمه الله يعني دخل تحت ثوبه زنبوش فا زعل يقرصه ويلزغه وهو قائد الطلب فما تحرك حتى انتهت الصلاة ثم قال انظروا ما هنالك فنظروا فاذا به يعني قد عات في جسمه وهذا ايضا جائز يتحرك ويرفع الثوب وياتي من الزموم ويقتلوا كمان لو اراد كل هذا جائز لكن ليس كل جائز يفعله هؤلاء تركوا لنا الجائز هذه الجوائز كلها والجائزات يعني نحن نعيش فيها زيئه وذهابه فائده قال النووي رحمه الله في مقدمه الشرح لكتاب صحيح مسلم فاصله بالتحب لكاتب الحديث اذا مر بذكر الله عز وجل ان يكتب عز وجل او تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جل تعظمته أو ما أشبه ذلك يعني من الثناء على الله سبحانه وتعالى يعني وإن لم يكتب هذا يقول لكن ليس له أن يقول قال الله كذا فإنما استحب أن يقول مسنيا على الله وأن يكتب أيضا إذا تيسر ذلك وبعضهم اكتفى بالذكر دون الكتابة على أنه يقول ويقتصر الكتاب، كالإمام أحمد رحمه الله. قال النووي، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكما لا رمزا إليهما ولا مقتصرا على أحدهما. يعني لا يرمز يقول صلعا أو صد، ليس صلاً ما بعث يصلم ولا يصدصد، وما قيمة الصدصد والصلعم، وإلا ما بعث لتمتئ. الأفواه والقلوب والأرواح بالبركة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وآله ويؤثر هذا في القلب ويشعر وهو يقرأها وهو يعني يفتردها أنها تمر على قلبه قبل لسانة فينتفع وإلا فما شرف العلم وأهل العلم وكذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه فإن كان الصحابي ينبن صحابي قال رضي الله عنهما انظر أدم العلماء في هذه الدقائق يذكرونها طبعا كان صحابي من صحابي من صحابي. رضي الله عنهم نعم وكذلك يتردى ويترحم على سائر العلماء والأخيار يعني ما دون الصحابة يقول رحمه الله من التابعين وما دونهم الى يومين أي يستحب ذلك أيضا ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل عنه يعني هبقى أن الصحب الأصل اختصر كان يكون يعني يكتب خلف المملي وخشية أن يسقط عنه بعض الكلام يختصر ما هو محفوظ ومعروف حتى لو لم يكن مكتوبا فإن طالب العلم يكتبه إذا مر عليه قال فإن هذا ليس رواية وإنما هو دعاء منظر ليس رواية حتى لو قال خلفت في الرواية فإنك ذبت على ما في الكتاب أو على ما سمعت قال هذا ليس له علاقة بالرواية وإنما هو دعاء يعني يقول هذا ليس له علاقة بالعلم وإنما هو ديانة وطالب العلم حريص على الدين فيجمع بينهما ويندر يقرأ كل ما ذكرناه وإن لم يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يتأم من تكرر ذلك ومن أفضى هذا حرم خيرا عظيما وثوة فضلا جديما من أغفل هذا بعض طلبت العلم يتطور لإغفال بعض الأشياء يعني أمر يسير ليس في شيء المهم أننا حافظ وفاهم وزكي وأفهمها من قبل أن تطير ليست وهي طائرة ليس هذا والله مدار الكلام كان إبليس يعني عذبا في عقله وذكائه وفطنته وعبادته واجتهابه لكن لكن خانه الأدب وبلغ به علمه وفهمه وفضله أن كان هذه من خاص الملائكة ارتفع فوق أصله ثم هبط به أدبه فيعني لا تنسى الكثير من قضية أني يعني واسع الفهم وعظيم الملكة وعسير القراءة والكتابة والحلم هذا ليس عليه المعول انما بلغ من بلغ مثل هذه المعاني ولهذا قال رحمه الله ومن اغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جزيلا يعني بقي له خير او فضل وان لم يكن حرم يعني عامه الفضائل في هذا القدر كفاي الحمد لله